فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا وبنين إذا تتنى عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كصريم فتنادوا مسمحين أن يغدوا على حرثكم كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهل يوم عليكم مسكين وغدوا على قادرين فَلَمَّا رَاوُها قَالُوا إِنَّا ضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب حوت إذ دادا وهو لو لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنَّكَ لَذِي مَكَانَةٍ عِزَّةٍ لَّا يَنظُرُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للعالمين